بسم الله الرحمن الرحيم حم ين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل والذين كفروا عما أُذِرُ معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بجناة قال الذين كفروا قَالَ الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيضون فيه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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إِن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 ان خاسرين ولكل درجهات مما عملوا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 فَلَمَّا رَأوُهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا بَلْهُ وَمَسْتَعْجَلٌ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَاهُ إلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاربهم